بسم الله الرحمن الرحيم تستمع إلى هذه التلاوة المباركة برعاية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أيوب أعوذ بالله من الشيخان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم Fatah, fana fukha, fa'amal ladin amal, fayamnun anhu al-haq min Rabbih, wa'amal ladin kafir, fayqoonu mada aradillahu bihatametha, yizilbi kafiru, وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميذاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواة فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إلى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء فسوّاها سبع سماوات وهو بكل شيء عليم قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفف الدماء ولحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آبوني فقال آبوني بأسماء صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أخي المستمع الكريم نشكر لك حسن استماعك لهذه التلاوة المباركة عبر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أيوب حفظه الله موضوعنا على الشبكة العنكبوتية www.mdayoub.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته